فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطغ مثلنا انس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ليس لوقعتها كاذبة صافضة الوافعة إذا رجت الأرض رجا وبستت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا فلافة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم قلة من الأولين وقليل من الآخرين على صور موضون متكئين عليها متقابلين.